Book 2 Aštuonesdešimt keturi Arba'atun wa temanun Arba'a wa Praeitis keturi Almadį Arba Almadį Arba Skaityti يقرأ, يقرأ. لقد قراتو للتو لقد قراتو اش لقد قراتو كل الروايه لقد قراتو كل الروايه سوپرستي يفهم يفهم أش سوبرتو؟ لقد فهمت للتو لقد فهمت السوبرتو في سا لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص أتسكيت يجيب يجيب لقد أجبت للتو لقد أجبت لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة أش أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أنا أعلم هذا لقد علمت هذا أاشتاشت أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا اكتب هذا لقد كتبت هذا أاشت اشت. انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا اش تي اتنشو هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا اش أحضر اشته اتسنيشاو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا اشته بيركو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا ا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو ا أتوقع هذا لقد توقعت هذااشتش ا أشر لقد شر هذا للتو انا أشرح هذا؟ لقد شرحت هذا اشتا باجيستو اشتا هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا